ججةَ مَن حَمَلنا مَنوح إهُ كَان عذَدًا شكُر وَقَضلَ إ بَنِي إرااب إلَ فكِتابِلَ تُقْتضَّ فيِي الأْرض مَ الروكَيْنِ وَلَ تَعَل عَلُء فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا ذَعْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُلِيَافَ شَدِيدٍ فَجَاءَتْ سُوقَ الْقُرَىٰ كَأَنَّهَا دَكَّاءُ بَيْتٍ قَدْ خَرَّ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْقُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأموال وبنين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 وَادْيَ عَلَى جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَطِيرًا الله أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر, الله أكبر, الله أكبر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 وَجعُ الإِ سَانُوا بِالشَدِّدُ عَأَهُ بالِالْخَيِْ وَوكان الإِ سَانُ عجولَا وَوجعل اللين وََّه رَآيتَِْ فَمَحونَ آيَة الليْلِ وَوجعلناَا آيَةً النهار مبصرة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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدين نفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَتَفَقَّهُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وكم أهلكنا من القرون إن بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مَنْ كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَلَ مَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ نَجْعَلُ مَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قُل لَّن نُّمِدَّهُم بِهَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أُنظُرْ كَيْفَ تَفَضَّلْنَا بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ ولا ۚ وَلِأَخِرَةٍ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده صبيرا بصيرا الله أكبر الله أكبر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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبطر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمَخْزَلِينَ مَن نُّمِنُ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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدَبَالِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن فاتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون تبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قُلْ صُنُوهُ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَخْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ الله سَيَكُون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَى بِالصَّمِّ إِلَّا قَنِينَا الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 أَوَّائِيَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَرْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَسِيلَةً أَيُّهُمْ لَأَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَصُوفُونَ عَنَاذَابِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخبرتني إلى يوم القيامة لأحتنك أن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جنن ما جزاؤكم جزاء ام موفور واستفذذ من استطعت منهم بصوتك واجنب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا ورر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 فيغرقكم بما كبرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا الله أكبر, الله أكبر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 وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرز والبحر ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم وَلَا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وإذا لاتخذوك طليلا ولولا أن فبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبتون خلافك إلا قليلا ثُمَّ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُنَّ صُمًّا تَحْوِيلًا الله أكبر الله أكبر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 إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينذوعا أو تكون لك جنة من نفين وعنب فتهجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ تأتي بالله والملائكة قبيلا أَوْ يُؤْتُونَ لَكَ بَيْتًا مِنْ ذَهَبٍ وَرُقٍّ أَوْ تُرْفَقَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّؤْمِنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن طَغَوْا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَفَسَدَتْ مِن لَّدُنْ قل كذا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد لهم أولياء من دونه وَنَشَرُوا هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَمَى وَبُكْمًا وَصَمَمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قُدِّرَتْ بِناهُمْ سَعِيرًا مَا نَكُنْ جُنَاةَ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يروا أن اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا يُغَيَّرُ فَابْغُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ كُلٌّ فِي تَأْوِيلٍ ۚ قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَأَمْسَكْتُم بِخَشْيَةِ اللَّهِ ۖ إِن وَلقد اتينا موسى ثلات عشرة آية بينات فكذب بني اسرائيل فسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون فقال لهم فرعون اني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمتم انزلها الا رب السماوات والارض بقاهر بَصَائِرَ وَإِنَّ لَهُ نُكَيَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَتَفَزَّأَ مِنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ وَمِنَ الْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَفَقَّهُوا عَلَنَا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَمْ لَا تُؤْمِنُونَ فَمَنِ الْيَّذِينَ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ عِلْمٍ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى إذا يتلى عليهم يخرون للألطان أجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للألطان يبخون ويزيدهم فتوعا الله أكبر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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْ مُتَكَبِّرًا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر.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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدعى له عوجا طيبا لينذر بثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدرا حسنا مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا فلعلك نفسك على إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا رَبًّا كَذَلِكَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَلَعَنَ كَافِرِينَ نَفْسَكَ إِنَّ الَّذِينَ عَلِمُوا مَا عَلَى الْأَغْضِبِينَ لَهَا نَبْلٌ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ الَّذِينَ جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا قَعِيدًا جُزَاؤُهُمْ حَسْبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول فسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سهين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزين أفطال ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ فَأُوْلِلَ الْكَهْ فَيَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَ بِهِ وَيُهَيِّئْ لكم, لَكُمْ مِنْ الله, الله أكبر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 وَتَرَشَّمْتَ إِذَا طَلَعَتَ ذَا وَرْعَنْ تَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيرِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجَوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَلِ وَمَنْ يُقْلِلْ فَنَنْ تَلِدَ لَهُمْ وَلِيًّا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم رطود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم دافق براعيه في الوقيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولولبت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 وَلَتَ نَبَّق وَل شرَّ بِكُم خَد إِ إ إن يَغهَر عَلَكُم يَبُمكْ هممْ يُعيدكُم في مَِّهم هَوْ يُريدكُ في مَِّم وَدَن قُكُم إذًا أَبَدَا اللهعَوكب الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 سيقولون ثلاثة رافعهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيد ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم فالربي أعلم بعجتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستف فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك, ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي ليقرب من هذا رشدا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة سنين واتادوا فتعا قل الله أعلم بما لبثوا له ضيب السماوات والأرض أدقر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله, الله أكبر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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان أمره فروطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم تبادقها وَإِذَا اسْتَغَاثُوكُمْ يُرَاءُونَ بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِ يَشْمُو الْهَجُومُ بِالسَّخَاوَةِ وَالتَّأْمِرِ تَنَّى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِهِمْ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلَوْنَ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبتون فيها بل خطرا من سندس وإستبرق متكهين فيها على الأرائف نعم الثواب وحسن الثمر تساطا الله أكبر, الله أكبر.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 وَإير مَْقُ بِعَلَيْهم وَدَظَّ آم وَِّ تَلَمَّ تَلَ وَدُ جعَ لِخَدمَا جََّتَيْن منِ عَنَابٍ وَحَفَتْلَ مَا بِنَخْل وَجَعََّ بَيْنَ مَا فِي جَنَّتَيْنِ آتَتْهُنَّ لَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فَتَيَمَّمَ لَا خِلَالَهُما نَهَرٌ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَلَا أَسْرُ مِن كَمَالِهِمْ أَعَذْلُ تَرَى وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة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 يهطل عليها حثانا ويقسن عليها حثانا من السماء فتصبح صعيدا سلقا او يصبح ماؤها مورا فلن تستقي عليه قنبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لي لم أشرف بربي أحدا ولم تكن له في أثني ينفرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاقتلق به نبات الأرض فأصبح هجيما تدروه الرياح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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك طفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعنتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 فتجدوا إلا إبلي فكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكتر الظالمين بدلا بكتر ما خَلَقْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقًا كَثِيرًا ۖ إِنَّهُمْ وَمَا كَانُوا يَتَّخِذُونَ إِلَّا الْمُظْلِمِينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُونَ ادْعُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بينهم ورأى المجرمون النا وفظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الغين إياك نعب وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن من يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويتغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نغفل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هُوَ يُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضِلَّ حِقُبَهُمُ الْحَقَّ وَاسْتَهْزَأَ بِآيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُوَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ لَمْ يُذْكَرْ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يغاخذهم بما كتكون عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أوضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نتيا كوتهما فاتخذ سبيله في البحر ثربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نتيت الحوت ومن ثاليه إلا الشيطان أن أذكره واتقد سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغر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 قال فإن اتبعتني فلا تسلني عن شيء حتى أفتثنت منه ذكرا فانطلقا حتى إذا, إذا ركبا في السفيلة طرقها قال أطرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني لما نسيت ولا ترهقني من امري عثرا فانطلق حتى اذا لقيها لا من قتل له قال اقتلت نفسا ذكريه قال اقتلت نفسا ذكريه بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال الا لم اطلك انك لا تستطي ام ان يصبر قال ان سالتك عن شيئين بعدها فلا تصاحبني قد زلق سم اللذني عذرا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فإذا اتى يا اهل قرية استقع ما اهلها فادم ان يضني فوه ما فوجد فيها جدار يريد ان ينصب اقامه قال لو شئت لاستقدت عليه اجرا قال هذا فرق بيني وبينك سانذرك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر أما السفينة فكانت لمتاكل يعملون في البحر فرسموا النعيبها فاردت النعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفدا وأما الغلام فكان هذواه أم لين فخشينا أن يرهقهما ضيان وفقر فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأطرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما طالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويتخرجا كنزهما رحمة من ربه ولن أتعنّت عن أمري ذلك تأمين ما لم تطلع عليه طبر الله الله الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب إسم ربك الأعلى فالذي خلق فتوا والذي خدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أكوا سنقرمك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرا فذكرهم نفع في الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من يحيا ولك رسم ردني فصلنا بل تؤثرون حياه الدنيا والاخره خير و ادقا والاخره خير و ادقا انما ذال في الصحف الاولى صحف ابراهي الله لمن عمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. الله أكبر الله أكبر فمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهلنا في من هديه. وعافنا في من عاتيه وتولنا في من توليه وبارك لنا في ما أعطيه وقنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه وتعالي لا من جاء منك إلا إليه لا من جاء منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم مسعنا بأسماعنا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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك اللهم من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أن خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعود بك من شر ما قنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر, فاغفر, فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وترها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا في يا أرحم الراحمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مساء اللهم كل المسلمين في فلسطين اللهم احكم دماءهم اللهم احكم دماءهم اللهم احكم دماءهم اللهم اكتر عوراتهم وآمر روعاتهم, وآ روعاتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعواجهم وتضيع عظمتك اي امكان من تحتهم اللهم ثبت قلوبهم وقوي ابدانهم اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا ومن بعد ذلهم عزا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد ضعفهم نصرا ومن بعد كربهم فرجا ومن بعد كربهم فرجا اللهم انهم جياع باطئهم وراس فكتهم ومغلوبون فانتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزون اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم نحصهم عددا واقتلهم بددا ولا ترد منهم بحدا اللهم فردق جمعهم اللهم شتد شمدهم اللهم ألقى الرعب في قلوبهم اللهم اكتل المسلمين شرورهم اللهم اكتل المسلمين شرورهم اللهم إنا نعود بك من شرورهم ونجرأ بك اللهم في نفورهم يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد إلهنا, إلهنا قد مس المسلمين الضر وأنت أرحم الراحمين وانت ارحم الراحمين وانت ارحم اللهم, اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا اللهم اجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه ومن كل بلاء عافيه برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا الراحمين اللهم وادم علينا الامن والايمان اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك اللهم وكلها برعايتك يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا ما تناول وتامورنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وقل بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعل عمله في رضاك اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما عم يصحون وسلام على المسرين والحمد لله رب العالمين وصلنا الله وسلم على ندينا محمد وعلى آله وصحبه أجبعين الله أكبر اخبر yep. <coughs> <coughs> <coughs>